wa و anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu فلو سوفل ترى و ترى فكم من الذي قال ان الله بارك على اهل القريمه ان تحول كل مدينه ان بعض حين اصدق الحديث كلامه تعالى احسن هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل الامور محدثها وكل محدثه بدعه وكل من ثبت راسه وكل ما غيرت في المدينه نقدم لكم من ارفاقه القصص ااا صورته دي هنا التي تحتل مع قومه بلعت في الظل والديسر قومه الصوره بالفعل كانت شريه امه وين التوحيد لهذه الامه ومع ذلك عاشوا بعض عصور طوهر ما جعلت جيل يتمتموا وما وصلت في صدر هذه الصوره على ذلك ان الجميع نحتاج الى عوامل التنظيم على مستوى الفرد وعلى مستوى الاغد والمجتمع اما الفرد فذا في بيته يقترب به ابوه واموه واخوه واخوانه اما على المستوى المجتمعي ف الامر لا يخفى عليكم ان متحتاج أن توصل وتتم ان تستعيد لكن عليه في الضوء ارتقينا من السفنه القديمه الجديده التي كانت على الافق وكنا قد ذكرنا حين توقفنا على طول الميه عسى او جل ثم تبعنا على التراب وجعل اهلنا شيئا فقط لا توجدنا مسؤولا شيئا لا نقول صحيح مثلا على حسب ما انت انا كده رحت وفسدت التفسير اللي بيتكلمه وسبب ان تعاوز صراخ والقدامه التفسير او ان انا اوعيده مره اخرى تكفوا لما تكبر وتجبر وعاد لما ابني اسرائيل انهم سيخرجوا من بني اسرائيل لم يتعاقبوا قركي على هذه وطش عليهم فتركوهم ليتكلموا منه وارجع لهم ختما لهم البعض الاخر ختمه يزيل استفاد من طوالي سنين على الاردن فارس فولت الفريده الاولى استفادنا الاخوه وقلنا ان شعه التواصل هو الذي تبون لغرق فكانت بني اسرائيل جميعا صروا اصواتا جميعا الشيء الثاني الاردن كلها بتطور دي تحدثت في الاخبار الاخيره عن الاستقطاب لان ده شيء في الالهيه تميز المؤمن تبيذ نفسك بدينك تبيذ نفسك بشريعتك تبيذ نفسك بانك فقط الذي عرف لازم تعرفه وهتكون لما نستطيع ان نمج بيته العقيده بين الناس وهذا ما استطيع الموقف لا احد فده اسلام ان إلا النوع ده اللي واحد اول في مشكله عظيمه جدا ناس كتير ممن يعني احادثون عن هذه القضيه طريقه استناده على قراره كده او مش مؤتله فتباين الفتاوى لما كانوا هتبقون في ارجل المسئله نفسها يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اقول بعض الزعائم تقول له في شعوره ان انا ما الله عليه وسلم خير وطالع ووجه المقتصد دي إنما, المدينة انما انما بس ماصلش عندنا اي قناعه فين بقى ينبى الصحابه كل مثلا اليوم كنت افرحه نظام الفولده تطيط النقل قال الصحابي كان بيطير وهو واقف بقى لنا كام سنه في خروجنا بقى لنا كام سنه والتخميل بيدخل مصر وما عندش سبيل ده ما فيش من القن الغل والحقد والحسد والكذب والكذب والشك اللي انا كنت بقوله كل حاجه واحده كده كنت من طعته بس مستني من دلوقتي دلوقتي حالا النبي عليه الصلاه والسلام بايع على الصلاه بياعه النساء لما بايع النبي عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه متاع الزوجة البايعة على بالك ليه لسه مستمر جوازه قال يا رسول الله ما كان من اهل بيتي اقصد اذا قلبي منك وقلب بيتي اما الان والله حبيت على وجه اهل بيتي احد واذا قلبي منك ومنك زي طبعا بنقول لك بقى بنقول واحد اعتراض الدين ان انا الدين دي البيلو. البيلو. دا دا دل دل اللي حصل على مش واصله بعد كده قالوا دين وكدين كانوا جاراته ده تغيير ده امتى هو بالعبديه اللي ايه اللي حطوا لك نظام استثماري ومروا ايام كثيره وحدثوا القروم وحطوا لائحه تنظيمات حطوا لهم قرارات ما فيش غير تروحوا بس ما فيش سوائل متجمعه مش فاهم كده احمد كان في البتاع حتى ما انا طقطقوا فايجيوا العدد الطويل اتحكموا عليه حبسه وحبسيه راح يكون قدامك العمق واخذوا على اسعد مشروبوا عملوا ظهر الملك القدي وقدم محاضره عن هذا قال بعدم لقد كانوا مؤيدين لمشروع بس طالعه مكان ان نسيت الكوره في جوع شديد لا مغمصه في جوع شديد جدا لا يشععر له اللي بيشربوا على الانتاجه يقف الدم على ماته فضل طعط حواليه وكان يقول ان اتسلموا ما قدروش ما عندوش الاطباء الفمره دمه بسبب لكسمان يعني والروستندات اللي طلعت فيها فطر ولقطنا له صبغه لكن بعدين شفت انه اشتبهت انه اتحبس مع انه ما اتصور انه ما كان في له هو بياكل سوبر حمود ده باص عربي من اصحاب ابي لهب رجل مسلم وبعد لما دوست عليه حاجه شويه ساب الدين لا مش ماتش انت تموت. ما دين ده بتاع موته بس هو صدق في الدين هو هو الاعتقاد الدين الاعتقاد الدين اللي كان بيتمسك فيه ما قدر اقدر بكل حاجه مش بفكروا انا عايز اسال سؤال لما النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده كان عنده فاطمه وكان كانت بتقول لها فاتمه بنت على فاطمه قالها فاطمه قالها فاطمه كانت فاطمه يا جماعه عمرها 80 سنه في الانتساب على السيره اتقل طبعا هي فاتت من اللي قرى السيره يقول لي لما جاء النبي على فاطمه الشراعه فطرده استاي السيره الموضوع مش فاهم خالص جلوق نفسه شباب قلنا بالسيره عايش تقول يعرف خطيبته تشومه مشيتها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم شكم بالضبط توصي مشيتها كل الناس على صرا مشى وخلص وكان لا يراها الا قامت استقبلت وقعدت اجلس ولا تراه اذا قامت استقبلت وقبلت اجلس شو رايك ان الحب بين الاب وبنته حاجه علاقه وطيبه جدا ترتيبها فقط طبعا زي وده هو كان في دوره قد بسيطه بسيطه انا عم اقول مره ولا بنت شفت النبي في عصره كان مجادلوهم المره التي المره التي كانت بالثياب وكانك تحس ان السا مشيت فتحول سيف زي الله رسول الله قال له انتك مبايعه انت على وصول النحل وتتبع اصول الناس تمام ولكن عندما قام ورائد حسان في المشهد هو شريف القوم شرفا سرعه صحيح بس بين حاجه تطول قبيله جامده قوي ووقف النبي عليه الصلاه والسلام وقال ناخذ تشرف في حد من حدود الاهل وسمك يقوموا يتعمل كده ثم قام افتخار الناس وقال والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد كتب التهليده عارف صفقه بالتوصل لله عارف كده باقي ساعه ووالد فراغ الدكتور بينتو عادوم والثاني وبنته رسول الله كده انا انا عارف فاطمه بنت محمد انا متفره تماما وتهبوت حتى برصوا على راسه ما تكلمش خالص لو انا كنت اكتر بيانا. هو ده بقى دهك العوامل اللي خلت ثاني اسرائيل اللي كانوا معها اتنقل جدا انا وصلت العظم كده دي العوامل دي بتسببه الناس دي طلعت بتتصرف في صور التصرف خدنا ولا اوردرات دي قوره مفاجئه قالوا على الله عز وجل وتحمل المدينه على حي رقبه من اهلها تواجه فيها وتلاقي اكتمال حي عاده ان شاء الله اخذ هذا مشيعه هذا من عدوه قال المفسر اذا تميزت شيعته من شيعة فرعون فكان جديدا على ان رب التصالح كل المفارقه انشئت فبحد خالص كمان مستريح في ال في الكلام في المشاعر في الطريقه في المشي او ام حاجه وبالاسرائيل حاجه ثانيه خالص وكلامنا عن اوروبا قلنا الطريقه لكل بلد مميزه انت عارف بس شفتوا الكوره بتجري في الحاره والكتابيه اللي بتقول رساله والناس اللي بتعرض المجس والصبر كل اختار عرض كده ما مش هقدر احافظ على الشارع ده انت انت حق تروح حضرتك الشقه دي امم سبب ان زادت طاقتك القوه انك انت الاعلى ما ينفعش انك تسبب لي فقدان الضوء والظلام 100 ضوء وظلام شيء مهم جدا القوه دي ما كنتش بفكروا وقولوا ان ولا ان احد يردوا لما حياتنا تصبح انصاره ما فيش نور ممكن ونظاره لذلك وبفصله بالتفصيل فاننا الطريقه طبعا احنا عرضنا الاسماء كل شيء كان علينا اللي بتكلم عليه في الصوره لكن التجاوز من الوقت لكم من شيء الان مثل مثال يا طارق المطالعه طريقه الناس تعطي الصوره الحشيه ان كل واحد غير مؤمن ويعمل التكليف في احلى الجو وبارزوا ظهاره الفن فتاخذوا الطاقه دي ثم ثم الفائده الثالثه اذا يعني من ان شاء الله على صفحه الرابط بالرجوع الى كلمه الشلع على الفيديو الفائده الثالثه تتلخص في النقطه التفسير يجب الرجوع الى الشلع طبق تصنيفهم الاسرائيلي وبلغههم ف فوق التقارير الانجليزيه هذه يشمل التطويرات صوره ظلويه وبعدين عن الانسان اذا كان بين الاسرائيلين وطبري انا وانا وابني ولكن كله وابني وابني على فارم عبره قرابه الاصليه وقام غيرهما لان القطبه تصل وخلاص لازم نفضل نعمل لا يقولوا الرجال مربى للرجال حتى يتعلم يعمل بما فانهم سوف يقعوا الى هذا ما كان يعمل ما يكونون ذلك الطغاس الضلال عكس عليهم نرجع نلاقي ايه الله ايتين فنسخوا انها لا تعود شطوا فكان جميل الغاوي رشينا لا فانا افيلوا فانا بينهم الا اهل التصي اي دعنا وليبرو اليه فذاك انت, انت ترفع بالعلم بس بس تبعت الموضوع ده كان بنشكر الله على على هذه المحاضره الثالثه في يعني هنا اسعافا لهذا المجلس فضل العلم وفضل الدعوه وبروده على رمضان والعمل بعد انا اسمي في المساء كان يستقبل الغادر الذي وجهه وقد بلغ سن 40 سنه بينما انا عايز اصير كذا يا يا عايز عن العباده في عندي شيء يزيد فلقا هو نفسه لما تكلم عن حكايته في الصراحه زي جولي في العب الكبير الذي ارتجل الناس انا بغض النظر طول السحب وقال الله عنه انسه فقلت ان الغادر منهم كان لا يوارث في ذلك ابا وولاذا ولا فبركه العلاقه هي الاقوى على على قال تبي عليه وقال لي هو سندكم حتى أكون أحب إليه بالاجنين والاديك والوالدين طب ان هو يعد الاب اول وتقديم الابن الاول قال فضيل بحمد الله ما في حوار انما اصله بموالده طوله لابد اوليات لا بالفرض والشر فان قد او في مسافه وخلاها العلاقه في الاب او الوان الجواله فقال ثم, ثم قدم السلم كما ذكرت قدم الولد لانه لا توجد علاقه الجوال وحده تقرير من علاقه الولد بالمريد اللي حافظ نفسها ثمنه تقوم مش موجوده تشوف عمرو وعباس راح تمد له يقول ايه يقول له ها يا زلمه شو ابي سيودي بالضبط لانه صوتي ابي اذا نفس صحه بابرك علاقه التوثير وباقي حتى علاقه الروح طيب ورحمه الله يرحمه حضره الفريق بمجتمع اقوى وعلايق منه بسيطه الطاعه بالعداء للعواذ القوض شفقات ورحمة واخلاقيه واجلال واحترام فجاء حدث في الوقت لا يؤمن رحمكم حتى تحب لي ابوك وامك وابوك اقدمه على كل شيء اول سقطوا الاطفال والجسم اذكرت لك قصه الضويله من 6 سنين من عواذ الله اعلم 800 ولا 900 سنين ويقطع بالصبر الطرب واقول يا رسول, رسول الله انك قد اختفت بعوالمه انا كنت اقاطع علمي يا زبيل قال لي عمك اصبر الله راك اختفى علمك واسته عملك ونسى عنك ونسكه واش على كده استلموا مع بعض عزه شباب يروح عبد بن عمر كان سنه صوفيه يركب النبي على صه ايجعلوا انكم تطعنوا في جيش ولا لا كان شرط الله راجعنا تجيك لو ان بعض اسداله يبيع عصا يجيز ابن فياتي الاصل الاخر والصحاب ربنا صلى الله عليه وسلم ادسوا شويه على الاخر رسول الله اجفرا وفعلا ولو صرعت وفعلا وفعل صرعت عربنا مصنع معطول عندهم طالبين يوفدونها وريني فصالكم بسرعه اجازه لا ما بيعملش خالص زين سارسين منهم انا لو لما بقرا الدوائر دي قومين انا سيبي ممكن يموت ده مش ممكن ده تحدي لو عندها اي حاجه الزراعه دي توصل صاحب دار المقص بيقول لي عبد الرحمن حاول تظبط عامل وردت از الكتله يكون نظرت وانا في الصف يوم عثر واحد جراسه طلعت وصلت كده فنظرت على يميني ولقيت اولاد متحدثوا باللغه نظرت عن شمالي ولقيت اولاد متحدثين بالضبط مثل اول يميني كنت بين اضلعهم فانا قلت له انت لو حد تقول شويه يعني محمد عارف انا قلت له وش بيصير معك كثير اييه حد اقرب من كده شويه فذهب فلي احضره من السوق وقال عن ان امزه اصلي وعازم تعبر الجمعه مع والدها الجامع بالنتيجه عبرنا مشوشه معنا فانا استعطاب اصلي كان بيش النبي فضرب الدباء في الفول ضرب الدباء في الفول لازم وتصلها قلب في الصف اول فرائد ده برنامج يا عم و بتاعته في الفرن الرئيسي التاني واحد كبير يقول له يا عم بقوله مشتاق لك يا يا عم اين ابو جاد طب عارف انت ده طب حاجه كده ماسكه في ايده العب عجيبه لا ده شويه شباب شباب بيسرحوا بيطلعوا الطاقه بايده بيشططها في راسه من ايده مش بضابط رجليه اي العميل سيبا ورنا يا عمي ورقه واحده عند التحقق او في نفسياته ابدا لا نجد احدا منك على اخيك ولا نجد اشد منك على اخيك اذا كنتم عاملين في صفات البونه البونه شروط هذه على المؤمن عارفها على التجيله على لي بيت وما شأنك انت بارجاء النبي الاخر ولك ما انت فاقول انه كان تصب رسول الله اني شافع ما اعرفش تصلي وما لي ادرك اصولك بشو ب انا بيقول لك تترجمون ان تنشروا بنا الى الصحف الصفراء تعب محمد على جبل اجره النتائج اللي طلعت اني بتبقى من دما جربار وليك تبقى صفره شوف القيمه يعني يا جماعه ده الدور منصور والله الدور لازم انت عارف يا فكتور ما امزق نفسي بنفسي لانكيتو دايمو لا فري كل ساعه اللي حتى يموت اعجا بالله والموت رفيق الموت نفسه اسمعوا بقى دين سؤال بس فقري قال له هو قال له بيقول لي هو ده هو بيتكلم يعني بيقول لي كله ايه وتيجي تشوف وبتاك نصام بتقعد يا عم هو بيتكلم المخالف قال له ايه نفس الكلام نفس الكلام تاريخت يا ترى انا مصطبه المخالف استنى مش عامل زي الدار كده بيتاسف فوصلوا عمو رضي الله عنه فقال له نقطه لكم رسول الله تراث ابيات المحافظ مدينه التغير المتوقع امبره نفسه كان داروا اول من بيرا ليل واللي هو الحقيقه مصر دي متزلبه العقاد بالدنيا اه اللي منطقه ولا السكرتير اللي بيصنع التاريخ الرسمي زي اللي بيتصنط طبق وكافه مصر واللي بيصنعوا التاريخ الناخب يا تاريخ مصر كله يتبعيده طاقه تصد مؤرخه ثلاثيه ما بيقول له كده اه بيقول له ده دين بتاعك انت قال له من انا حط ابوها اسبوعين كده نخليها اربعه ولا خمسه ولا سنه عشان بس يبقى خير كان يعني فانا قعدت بصمرو ده ما جدا وطويل جدا فانا قعدت حاجه كده فانا اول ما حل بس ب100 كلام النبي صلى الله عليه له عادي يعني ممكن بس ثلاثه وكل بال ثلاثه 3567 فترفع او غايره ابو صامد واشاحت بها بجدي واحمصوا بي وقالنا لو رب السماء لو رب الارض لا رب ما بينهما والله لا نخالف رسول الله قط بعينه هم ثلاثه ثلاثه 901 ممكن لازم نسوقهم الله سبحانه لو قريبين عم نقول اصعب شيء يكون في الكوارث خشيه خط الفطره استلم يله واخده التاكسي سرح فخرج الى الشارع وكان بيلم وطلع على عبد الله عبد الله طلب ورقه حديده اتكلم الى كلمه كده صح بس اجابه ورقه حديدا حاجه شويه نظر الى جامعه القاص وكانت خلاص هيفتح بعد فقال اسكت فانا انت كان والله قلت كل اللي اتكلم طيب انا اتكلم اي اصحاب محمد محمد بيرس محطوط في الصف قدامنا راح يعمل به حمله كشف المقاوفس و جنبها اسمه بدون مقدمات ولو بعده دوله السراعه دي اكلين في ثقافه امميرس طال العالم في الثورات الكاور و هذا الصرا الله على النبي والهجره والانصار عليه عقبه وعلى السراخ المعركه عليك افضل شيء في القسم المطالبه اني بضغط في فوز ابو ضيف كل عقود معانا لان روم اروع يستحسبوا شرفات الاسلام فحببت كل الدنيا طبعا وغالبا الربيع خلينا نقول ايه بالثلاثه دولتر من الخلاصه سي كل الموضوع بكريه قفلتنا جميعا هبقى ساير انت ان شاء الله صار الموضوع ده ابطط اقلمني الرباده والشوف بيكده طلع وقتك تعالوا لي الحاجات التسويق فوق يا ريتي ان على شيء مثل ما يكون عسيل وسوف سينسعد ابطط ابطط سوف لا انتهي يقول لك اركب المعامله ساعه قبل الموت نروح على الملك نروح لحد السوق ومعا فلوس البيت وكل حاجه عايز اشتري العده والصلاح وال... انا مش هقدر اقولك تجربته في الايام اتغيروا بيها ايام لحد ما ايه فاصلا النبي عليه الصلاه والسلام قال شيء بسال افتح على الصوت اه طاقه تمام فالمده زي ما هو دايما على الصلاه والسلام في الصوره انتوا اللي انا كنت صورت الصوره ده انا عايز اقول لك بس الشخصيه اللي بيزق الاجر والحديث بتاع عمر بن مالك عمال يحاول انا مش رايح عليه تمام انا اسمي علي وانا اسمي محمد علي ملك فلما استلم حط قش رجل النبي عايش اصلا قوموا بيوه شفت مصعب بالخبايب ولا مصعب الزبير قاعد على العرش بتاعه وراكم العراقيين اول ما صوتهم اتقال ابتدى برده والحد كان يقف يكون راضي ابتدت استمر كما لا ده عظيمه جدا على اللي عليها وبعد كده عمل واحد غير الا الانصار غير الطير الضغطه كده فانا لازم اعصرها عصره يعني ازيد الضغطه على السكه ريشه الزيت تبعهم بالصحابه كانوا ليهم امير على ارث الثاني في السماء تواصل الله ان شاء الله الله عليه وسلم وقرن القامصور كتبه الاسلام تقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيين تعالوا قصوا عمله نزل من على الارض واكتشف كرشته وحطه وحطه على الارض وقال السام وطعنه وصب عليه سم برضو ما قدرش هيتشفى عايز يتيم بس هيستنى عشان يعني مش تقدر او لا احب انا عايز تجربه نور بس لازم انت بس كمان عشان تقدر تشوف فيها هيكت يعني نعمل عود المكه ولا لا في كلام في الثقافه التوت دي فينا شايفه لما راوغ ضوا بابا بيقول لك هو الامير فانا ما روح عند بيعه على صهجان كان لا اخرب ادوب سبحان الله ايه قال رسول الله والله استمعت الى كلامه في هذا الموضوع قاعد يتكلم بصراحه حقيقي انا وحال الضوض بتاعه وفلوسي اني راجل طبوتي مجدلا ويقف عند غير هذا التصان بس اكيد الموضوع ده مغير كل السكنه او الروحه لكن انا كنت في نفسي كان تقارن على السوالين ده مش يكونوا طلعوا كل حاجه بعد فوزنا على تيزي فرانسو تقليدي طبعا سايبه شرطه الحقيقه طبعا عارف كل حاجه بس نقطه قال وبعده تجاهل بالوقت طبعا ده اي واحد هذا تقصد ايه تقصد بالوقت انا كل نقطه حتى فضلني عشان قال لي الصحابه ما اتكلموه من خالص فما انا عشان برده ما اتكلموا اقوال عدوا على راس الليله الاربعين اقصر النبي عليه الصلاه والسلام رسولا الى كامل من بيرق فضل على البابين قال انا رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم لو انك عايز تاخد بركه من الصلاه فتقعد وريني الرسول هو دي على كل رقاقه بتاعتك وريني بقى اكتره تعالي تعالي تبقى انت كده حط نفسك كده انت دلوقتي مكانك جالك الرسول وقال لك كل ورقك اهو واحضر له ايه يبقى راضي انت ليه؟ انا وافريت انا خلاص مش هروح عشان طب ما لي ما بعرفش مش ممكن تبقى ولا مش مش برده هتبقى فيك انا ما اخدوش حاجه انما الصحابه كانوا اشفعوا من كده تقولش ان برازه في الدنيا ده عايزه اقول كان ان رسول الله يا امرو كان تفائق قسمته انا اوبذخ ان انا اجي عاوز الله يرضى طلعها خش بقى ده طالب على السلامه تخيب زيتك تخيب ازاي بقى النبي عليه الصلاه والسلام وانا لا اطبقها كما يمكن بالموافقه الطلبه بحث الدليل وقال علي وهذه الموافقه لبعض العلماء الطاغيه في عليه السلام له في واجب دي يشتغل الله هيبقى زي ما خارج في كمان. طلع هي طارق في اجتماع النهارده يبقى كده مشوار ده بيتبقى طلاق ومشاكل كل انا على السلام قشيت طبعا هو ده اللي ما كنتش بقوله ان انا ممكن مشكلات قدامنا يعني لو المعامله اقفوا واحده بسم الله عشان اوريكم مين الاول الكبير احنا طبعا بنعملها نعملها ايه نروح البيت 50 جنيه عمره سوق حد بياكل 50 جنيه تفسير لبعض فما قلت الرسول وهو مشتاق يعني طلب لي انه اصلا بدايه ممكن بس على بالي فاجى زمان النبي زيد قال له تعبني ليش ممكن تروحين انت ذلك رايح اوخش السوق اتكلمت الدور المرتبات اللي كنت شوية كبار من الروم بيتاجروا واحد فيهم معاه ورقه هو اصلا من دا ستاينه عمرو جمال اينفعني اينفعني السنه scorsa لما الروم كان مش شجع علي مش لما اشاوم ليته محمد الراحل قال انت تعالوا بملك قال له طيب كويس طيب فايت الرجل اللي ركبه دعيت له رجله تعلمنا ان صاحبتنا جفال رمى شحطه في موضع ارض جواني فلحق بنا وواجب اعتمد علي انا اللي درونزاني وطريه وكسوار وطريه واني خصمك يا عارف الموضوع ده انه عارفه تعال بقى عندنا ولا على دا دا مع بقى. في فراغ دخل الكفدر ده كل المعنيين والمسؤولين لما يشعر ان في حاجه بقى في القطاع لا راوده تلاته ومن مسقه ان نبحث في المنتهى ده في ملفات الدول الطوائف والشعب اللي اول ما بيتعرف على مولد علي افضل زمن ويا رب يفتح يشيلوا حد الفرن وراحوا للفرن وطالبوا ان لا اي ضوء في البلد مش راش كده تعالى يا عمادك على عرس قالوا يعني بصوا بقى كده بقى ما بيجيش كده بيقول لك اهو تصالح واسلك النظام شوف البلد بقت بتهد يقول لي صدقني بس شوف النبي بيوصله وبيسامحك انا ببتدي كده عشان اشتري كل حاجه في السوق بيقول انا لو خلاص خلاص مفصول من الشغل لاحظت ان عضلات براض في ضراعه ليه ممكن المنظر جميله جدا المنظر جميله جدا كان يطلب متابعينها كثر في النت البنوتات ولا تتحط في الجرده في نوع جميله قوي انا صاحب النبي اسمه جريبي فاطمه انا بسمع ان الشاعر ده جريبي درجه جميل وخلقه بترسم جميله فكان رسول الله قال معلمه مره قال رسول الله حدثني عن جابن قال وصل عليه فقال له ما تسرست قدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا فرقه ولد النبي فقالوا الى بني قريش قد بعد الدنيا عليكم وقلنا ان يقول لك الرسول ما هي تود ابنك طلب من فائر احرهم ان يجلوه ولكن قال له يا صاحب والله قالوا ان حتى استنواها واستنوا البلد فليس كانوا طيبا فمن تمنى ان يوصله من مسجد القبلة لهذه فمن تصاند سيعذب من ذنوب عايز رجل موسى عليه السلام قالت اي سباء تطلوني واي ارض تطلوني فان استمرت يا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكروا انكم ترقصون و ترقصون و الله هاي مش راح تطوع في بطاقه ادفعوا لي الى اين الله لا يضيع قدر قيمتي ادفعوا لي لا ترهقني اكثر نفس المشاريه احيانا لكن تقول لنفسك ادفعوا لي ليش في اين الله الذي يرجعني تسابحت للرب في بيت المقدس من ابطولها فذكر ابن عباس قال والله في كتاب واحد عن ماء وطوق الجزء الرابع واستغاث بنفسه الاحد واخذ القوت فقال النبي ارتقف الا احدا قال ما نرفض احد قال لي اسبق واخذوا ففاجأته قطعه سبعه من المشيكين في وقتهم فخرجوا كل يعادي ويضغط عليه وقال علي. قد رسعت موقته قطعه سبعه وقتلوه هو مني وانا مني فانا, فأنا قلت من له مش هير ان يكف وصوله فده مش هين له كده حد راح طاروا الطابه ساعه وهو شارع بيت وانا بعد ما كان شيء في المدينه فانسرق الوراق والمطر السريع قام قام راجعوا مطرح بنقاولوا اصلا كانوا راوا يخرجوا والله لقد كنت اراك في القطار اتحاشى فاصبحت كل محطه والناس بتقف ورد قلت اشوفك انت بالليل عشان انا بظبط القاض في قلب التاء والعرق يعني كان الدكتور خير امور مع ال... ففدي بقى عشان مش عايز احضرك حتي كنت مضايق عارف ابو طارق ده قال لي والله دي مستنيها دي ما هي بطلقه حتيت.. ابو مبارك للزراق ده هو بخلص بدئ ينظر الى وجه التاجر فيتحاشى عنه هو بيقول لك انت ضوقت في دماغك ودماروا قطع حديد ما رايك فيني يا راجل دي مش عايز ديو شيء حزين حتى لما ضبوه وقال حسام الموضوع ده ضربك رداته صراحه قال له هو انت هذا الشيء ما هو هذا هو ديش بقول لك طوش ما انا بنتاع سوسه عمل ايه عمل, عمل عن كان بيطير ده النبي على اسفص وانه شفته كل حتى خالص ووضع اشعاري وانا كنت قاعده في وضع اشعاري ابيض يستقبل غمام وبطنين السماء يا كما عصفه بالاورام هنستقبل النبي الابيض في يوم الاحد شوفوه واقف كده بيدري المطره دي استقبل رديت لوجه الطياره مش كده اللي حصل بعد كده بقى وبعد الفجر وبعدها ال... وكان فقال فقر الرسول الله اكتم دفه الضوء وارتكن الى السماء رجع العيال فشفقت الضوء فظهر الله فدعا النبيه فانطلقت السماء على وجه فنظر اليه ابو بكر وحده فقال لا اتركك يا ابو بكر قال الرسول الله كانني بعبد حينما كان واقفا مستسقا من وجهي سمع له تمام عذبه الارام ابو مطالب قد رسل في الشرب عشان بيقولوا احنا اني اي انت في مكانه بطلت تكبير القوى فتقينا التطوعه منين بنبذ الفراغ بنبذ بعد بدين ونحاول نصل على الشراكه الاردن والمجتمع حتى واصل اي شيء عايز احسن خدمه اكثر فعلي خاصه ونف الضرايش كلها ونعد ذلك اننا بنقول لكل الافراد اننا احنا تراقب دي عندها والله لولا ان يقول سرق من البلد لا حضر اعي فكان اخذ قرضه على بنت عبد المطال ما كان خلاص كده عارف قال ابني سرست نومه على لك ما لا اقول له لا اقول له دخلنا رامي ويوسف عارفه مش هقدر عشان بس ابدا في الدقائق الفائت انا بس عاوز بعض الناس لما تدخل الما تقريبا اللي كانت بتوفر عشان كانت غرفه دي اللي كانت بتوفر لنا صناعه وشاي وبتوفر كريس التوفير للناس اللي بعض الناس اللي عارفه دي طالبين حوالي 1000000 ما تستخدموش عن خالص ما تقولش الله النار في العند قال له عارف مش هفتح بقك يا راجل مش هسكت له خالص هو انت خلاص بتقفل يعني ما ينفعش نقول هذا حديث عن ضمه عن يوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه رسول الله انهم والله تعان كان يعمل صدقه واحده قال الله ذلك وقد ديور على انصار الموضوع ده قرن بالمداد انما لا بيطاطئ الى يوم ويقول ربنا في بيامرد اما احنا اصلا ده من نماذج بسيطه طبعا اشتقت اعتقد ان هذا الافتراض بالنظر في فيس اوصل الموضوع بيه طالته قبل اقول لك من زمان الاسئله الضماطه ضويه ازاي يا عبد الرسول اللي قدام الناس براحه الفريق اللي طالع بالستينات قدام محبدين اقصد عقل بص على بلد من فوق عارفة عارفة. ما دي فاكره افتكر عمو فكره الناس اللي بتحس بيه الراجل فريدان اللي ساب لنا كانتاله الكوتيه ده كانوا يتجوزوا بعض عن من الصايدين بروح تا اروح على حاجه الله وريت مع بتاع عامل وهو بيبص على عسل البطاطا وعيط فمرت دي في امه فقالت قلت له كن اتقهر على قلت لم تحفظه رجاء انت لازم تتكلم بسرعه فراح ما حصلش شيء ما حصلش شغل لك هرك نزلت قالت لي قلت لك بيقول يا بيصاح حؤلاء اللي بتصور بالورق والبرامج صور بالورق والبرامج برضو لما تيجي تناقش القضايا ديكم في علماء.. علم.. في قضايا استعماريه فيها نفي الشريعه او او تصادم خلينا على على بدورها على دروس ازاي التخلف في الورق لا يمكن ابدا لا يمكن تتخلف ابدا اللهم صل على محمد و اللهم نتشرفنا فيما عن هذا القفن قال له كم من الوقت لك تستنطقون طرقا لا اعتقد ان شطرا 30 يوم يشرب شربهم فانتهى عمر عمر بالاقطع باطل لا تستنطقوا ما بتحط شطرا نحن تبحثون وصلوا ما بتنطش لازم تذكروا لما شافوا معركه الروح حددهم فقلنا رد على طيران وعدنا لواد وطلعنا انا عارف ان نعتذر للامام كل واحد اليوم بقى شويه وانا ابدا وزياده نفس اليوم بالغربوه اتصل عليهم الى ان ده زي كان شايف الاستاذ التابعه والله في معركه شطحه تاخذ اليه ويقول لو عليكمون زياره الصف صفه الانتظار لو جيتوني زياره وعلى راس المصحف ضربه عمودي يقولون ان اصبع المعالجين الاستعاب حط على زاويه المصحف اليمين او اليسار او على راس المصحف حط يقول سبب الغرور والضراء مثلا اذا تكونه كثير جدا وقال ان الفروقات في, في الاستعاب عظيمه جدا صار اسعالي يوم من الايام صار القنا عن انقهاء المشتريين الفرد والله ما بقدر نقطع طبيعي تكرهتي بالسلام وارتك عليه في غرفتي ضغط شديد فتح على الصباح وجا سمط على ضهري وكان قاعد بجوار التلفزيون لساعتين وكنت راضي بعصباره بالليل الناس عاد مشتاقه وراسي ما عم صار لي بالليل بلا خوف بنروح فريق قبل الظهر الصلاه يعني جدا صدري هذا صوت القطان تجرون مثل الذي حدثوا بجواركم؟ ما برض هو ايمان للمسلمين. فدست في الغناطيق فقالوا له ان كان هذا قس ابتدى نرسل قدمان مرشدين جناقات يفسدوا بذلك ويلقطوا رجلي مشاؤه. فاستنى قرانهم مرشد جناقات فراغ عن راجل عنده حصل في الدنيا لاثره لما أصحابه. الـ الـ الـ إليه إليه يقول اصحابه وانا قاعد القلعه معاه اخذ صور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لاهله العائله يرسل لي يقول له ان السلطانيه ملك في اليد ولا تروح احبسني واسيته فظاظه الاحساس المستغرب بتحدق وهو بيقول لها طب كل حاجه يا نهار ده, ده. كل والله العظيم انا لا اقبل ان يقبل هو يدي قالوا مجروس يتحول لا لا اقبل ان يقبل هو يدي حتى لو قبل الان ماذا بهم يقوم انتم في عاده دي. رحمه الله ان جعل فعلا ما تالف بين سبب الضياع وضوح المعان وضوح المعان اشتكى رفع الله خطوه رئيسه تقورت مفوضه من جات عصره واوامر مصري ده بقى يتم الظهر كما يقولها ظهر على هيئته وعلى فرقته وحيث ان راجع بينكم والتلغرافته والتمشيات داخل بني اسرائيل وشعب موسى وداخل في عفرون سوف نضم قالب وهيئه وتتكرر الموضوع انا عايز اسال سؤال اخير هل انت شايفه في شوارع المسلمين ارقا بين الملابس والقهر والخلاء والظلم والشائئ والقوم وادعاء القوم طلب القوم بينهم في اي بلاد واين اي رجل ليس بمستفيد اي دوله اغربيه اخرى دائما استبيان على الفشقه مع ذلك تقول المدععون واخون هذه العقيده اذا تحققت عندما والله الله عسر و جن الله عسر و جن ونص الله اعز و جل وكذا رسوله جاقه دي ديانه هذه الشريعه اذا تحقق حال الامر عندنا سوف خير والله قليل والالف عام وقد طلعت بذلك يعني ال... الطرف بعد الشريعه اللي عندهم الامر وحققوا هذه العبشه التاريخ تكلم بينه و بينه يعني كانوا اول ما ابدا دعاء اللي كانه طبعا ده ان شاء الله عز وجل ما كل في شكل طبعا في اخر نقطه بسيف فبس بقول ان شاء الله عباره عشان عشان خاطر بس هو عايز اقول اني بصرا رايكم بالنسبه لكم قدروا على اللي اتنقلوا صفقه وصلنا له في شكل Alhamdulillah wa tawfiq